وَلَا يَمُرُّكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ أَضْبَابٍ أَيَعُودُونَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ولا فإن الملائكة عن نبيين أغداباً أيهمكم بالكفر بعد إذ